الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد الصفا عبد القادر يقدم لكم هذه المادة. المادة بالنسبة لأسي لوأد يقول إذا دخلت الصلاة وجدت الإمام راكعا ومع تكبيري من ركوع قال سمع الله لمن حمده فهل أكون قد أدركت طرقها هو إذا وجد الإنسان الإمام راكع ورقع هل هل هل ادرك الركعه دي مساله فيها خلاف بين العلماء خلاف قديم القول فيها ما واحد العلماء عندهم قولان في بعض العلماء قالوا اذا ادركته راكعا قبل ان يرفع انت بعد كده الركعه دي ادركتها انت فاهم وهؤلاء الناس من العلماء الذين قالوا ذكروا حديثا ليس بصريح الدلاله وابو النواس السلم قال من ادرك الركعه فقد ادرك الصلاه يعني دليله الناس اللي قالوا انت ارتقت الركعه اللي ادركته وركع بنوا على الحديث ده وحديث ثاني الحديث ده طبعا بعضهم يرويه من ادرك الركوع فقد ادرك الصلاه لكن باللفظ ده ما فيه يعني حديث من ادرك الركوع فقد ادرك الصلاه او فقد ادرك الركعه لو في حديث زي دخل المشكله اتحلت لكن الحديث المضبط من ادرك الركعه فقد ادرك الصلاه ا ادراك الركعه مش مثل ليس ادراك الركوع لان كلمه الركعه دي يعني هي كلمه بتعني اعمال متعدده الركعه تعني قراءه الفاتحه والركعه تعني قراءه السوره بعد الفاتحه ثم انحناء ذكي دي اسمها ركعه فنوا وسلم لو قال من ادرك الركوع فقد ادرك الركعه كامل كانت علق لكن قال من ادرك الركعه فقد ادرك شروط الصلاه فيفقى من ذلك انه الركعه تحتاج الى انك انت تكون اقل شيء ادركتها ابي قراءه شروط الفاتحه عشان كذا اصحاب الاولى الثاني قالوا واذا ادركت الامام راكعا والصحيح عندي من بمراجعاتي لفقه المساله اذا ادركت الامام راكعا تركع لكن تقوم تجيب ركعه لان الركعه لا تدرك الا اقل ما تدرك به الركعه ان تقرا سوره الفاتحه ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاه لمن لم يقرا فاتحه الكتاب من لم يقرا فاتحه الكتاب فلا صلاه وخداع خداج خداج فاذا اترك مع الحديثه ودارج على القول عندي اتركت اركع معه لكن بعد يسلم يجيب ركعه على القول الثاني في قول لكن الحديث بتاعه والدليل بتاعه ما هو صريح يعني وهينت هذا الجواب على سؤال الاستاذ